إذاث القرآن الكريم من القاهرة حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم وسان البحير اخوة الايمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علوي امين خليل الاستاذ بجامعة الازهر فضيلة الدكتور في الحلقة الماضية كنا نتحدث عن حق الابناء في الحوار وكنا وقد ركزنا من خلال تساؤل لماذا نفشل في الحوار مع أبنائنا ذكرنا في الحلقة الماضية أهم أسباب الفشل في الحوار وقلنا أنهما أسلوبان خافئان ذكرتم سيارتكم الأسلوب الأول وهو أسلوب ما أريد أن أسمع شيئا والخطأ الثاني وهو أسلوب المحقق أو ضابط الشرطة وهو محور هذه الحلقة توقفنا عند الخطأ الأول وخلصنا في نهاية الحلقة الماضية إلى أننا نريد أن نستبدل كلماتنا وإشاراتنا التي معناها أنا ما أريد أن أسمع منك شيئا أيها الابن إلى كلمات وإشارات معناها أنا أحبك وأحب أن أستمع منك وأن أستمع إليك في هذه الحلقة فضلت دكتور نستكشف الخطأ الثاني وهو أسلوب المحقق أو ضابط الشرطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه التجاه اليوم نتحدث عن الخطأ الثاني وربما في نظري أهم بكثير من الخطأ دائما هو من أخطاء الحوار الجسيمة السبب المحقق أو ضابط الشرطة حذر موقفا ملخصه ونجده كثيرا في حياتنا أن يأتي الطفل مثلا من المدرسة ويقول لأبيك أو أمك لي صديق ضربني ومن هنا يبدأ التحقيق من خلال النظرات الحادة للأبد تجاه ابنه والغرضة في الحوار وأسلوب التقريب بأسئلة متعددة هل أنت الذي بدأت بالعمل أم صديقك والتجذيب بمعقول أنه يضربك دون أسباب واتهامات مثل أنا أعرفك جيدا وكثير المشاغبات وهنا يجد الولد نفسه نادما على تحدثه لأبيه أو أمه لاحظوا كيف أغلق الوالدين باب الحوار لما تحولت في نظر ابنه من صديق يلجأ إليه ويفكي له همه إلى محقق أو قاضي يملك الثواب والعقاب بل يعد الولد أباه محققا ظالما لأنه يبحث عن اتهام الضحية ويصر على اكتساف البراءة للمعتدي. الأب في مهادة هذا الكثرة كأنه ينضع الموضوع عن أن ابنه يطلب منه شيئا كان يذهب للمدرسة ويشتكي مثلا ثم يستدرك الأب في نفسه ويقول قد يكون ابنه هو المخطئ حتى يتأكد يستخدم هذا الاسلوب في الحقيقة الابن لا يريد شيئا من هذا أبدا إنه لا يريد أكثر من أن تستمع له باهتمام هذا فهم مشاعره فقط لا غير سيدنا نصدر دكتور المحور الذي نتحدث عنه هي أن يصير أبو لابنه صديقا لصديقه نعم بالتالي لا يتحول إلى الشرطي الذي يحميه فعلا الولد يريد صديقا يتهمه لا شرطيا يحميه ولذلك يبحث الأبناء في سن المراهقة عن الصداقات خارج البيت يصبح الأب معزولا عن ابنه في أخطر مراحل حياته وفي تلك الساعة لن يعوض الأب فرصة الصداقة التي أبعها بأيام تصولت ابنه فلتضيعوها تضيعوها أنتم خلال دكتور يعني تستطيع أن تقول في سيداتكم أن أسلوب المحقق هذا يُقبل الصف أن يكون متهمًا يأخذ موقف الدفاع عن نفسه، وهذه الطريقة قد تؤدي إلى أضرار قد لا نتوقعها نحن. بلا شك، وسأضرب لك مثلا قُد على سبيل المثال قصة يوسف والسيف المقصود. يوسف عمره سبعة سنوات. اشترى له ولده والده لعبة على شكل سيف جميل. فرح يوسف بالسيف. أخذه الحماس. وعاش جو الحرب خنه الآن أمام عدو وبدأ يتبارز معه وقع عدوه على الأرض رفع السيف عليه وهوى به بشدة وعلى السراميك فانكسر السيف صبع خاف يوسف الموالدة فكر في طريقة يخفي بها خطأ تمع بقايا السيف وقبأه تحت كرسي في البيت جاء ضيف لأبي يوسف وأثناء جلوسهم سقط الهاتف الجوال لأبي يوسف فانحمى لأخذه وانتبع عندها للسيف المخصوص عندما خرج الضيف ما ده ابنك لاحظوا الآن يأخذ الأب دور المحقق فرحق رائلا يوسف هاي ما الجديد قال يوسف ممكن تحجر ابنه بدأ يجزر بدأ, بدأ, بدأ الأب كمن لاحظ يعلم ابنه الكذب قال الأب ما تعني بممكن قال الولد ما أدري أين هو قال الأب ما تدري ابحك عنه الآن ثبك يوسف ذهب قليلاً ورجع قال يمكن نقطة الصغيرة فرقته صح الأب. يا كذاب أنت كسدت الصيف صح أم لا أنا رأيت الصيف هناك تحت الكرسي أنا أكره شيء عندي الكذب وأمسك يد, يد ابنه وضربه ويوسف يبكي أخذته أمه ونام ليلته ودمعته على خده تكون هي هدية والده وليست السيف إذن الدكتور، يعني هذه القصة في ظن الأب أنه معذور في ضرب ابنه لأنه لا يريد أن يكون ابنه كاذبا. وفي هذا العذر أيضا هو غير مقبول نهائيا. يعني نقول له أنت حينما جئت بالسيف أردت أن تعلمه شيئا وهو في حفظة الأمر قد تعلم شيئا وهو أن السيف حينما تستخدم معه العنف وعين أي لعبة تستخدم مع العنف تكون المحصلة هي أنها تكسف هذا العذر غير مقبول نهائيا نقوله لوالد يوسف والذي جعل يوسف يقرب غير أسلوبه كان يكفي أن يقول انظر كيف كسر يا يوسف قل مثلا كيف كسر لأخذ الأرض فصار لأن قيمته الغالية وينتهي الأمر عند هذا الحد وقتها يفهم يوسف عمليا أنه يستطيع الكفاهم مع والده وأن يقول لها مشاكله وهو مطمئن وسيشعر يوسف بالخجل من نفسه ويحافظ على هدايا والده أكثر بأن الأب أشعر يوسف بأنه مقبول رغم أصل خطئه بكسف السجل أشتب المحفق أبدأ إلى الكذب والكذب آفة خطيرة حذرنا منها الإسلام إذن صديقة الدكتور من خلال تحذير الإسلام لآفة الكذب نبدأ بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة محور لقاء جديد مع فضيلة الأستاذ الدكتور علوي أمين خليل الأستاذ جامعة الأزهر أخوة الإيمان في هنا تنتهي هذه الحلقة دمتم في حبه الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> كانوا يا يعملون <تصفيق> حقوق وواجبات برنامج من اعداد وتقديم انسان البحيرين